وإليه النشور الذلول فعول بمعنى مفعول وهو مبالغة في الذل تقول دابة ذلول أي بينه الذل وقيل في معنى تذليل الأرض عدة أقوال لا تنافي بينها ومجموعها دائر على تمكين الانتفاع بها من تسهيل الاستقرار عليها وتثبيتها بالجبال كقوله تعالى والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم ومن إمكان الزرع فيها كقوله فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقطباً إلى قوله متاعا لكم ولأنعامكم وقد جمع أكثرها في قوله تعالى ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأموات وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا قال المؤلف أثابه الله وكنت أسمع الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه يقول في هذه الآية إنها من تسخير الله تعالى للأرض أن جعلها كفاة للإنسان في حياته بتسهيل معيشته فيها وحياته على ظهرها فإذا مات كانت له أيضا كفاة بدفنه فيها ويقول لو شاء الله لجعلها حديدا أو نحاسا فلا يستطيع الإنسان أن يحرث فيها ولا يحفر ولا يبني وإذا مات لا يجد فيها مدفنا. ومما يشير إلى هذه المعاني كلها قوله تعالى فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه لترتبه على ما قبله بالفاء أي بسبب تذليلها بتيسير المشي في أرجائها وطلب الرزق في أنحائها بالتسبب فيها من زراعة وصناعة وتجارة إلى غير ذلك والأمر في قوله تعالى فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه هو للإباحة ولكن التقديم لهذا الأمر بقوله تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فيه امتنان من الله تعالى على خلقه مما يشعر أن في هذا الأمر مع الإباحة توجيها وحثا للأمة على السعي والعمل والجد والمشي في مناكب الأرض من كل جانب لتسخيرها وتذليلها مما يجعل الأمة احق بها من غيرها كما في قوله تعالى سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره وكما في قوله وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه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 يحصل الاتعاظ والعبره والاستدلال على كمال القدرة ومنها المعاد والمنقلب إلى الله تعالى فقوله وإليه النشور بعد المشي في مناكب الأرض وطلب الرزق وما يتضمن ذلك من النظر والتأمل في مسببات الأسباب وتسخير الله لها كقوله وإنا إلى ربنا لمنقلبون بعد ذكري خلق الأزواج كلها أي الأصناف وتسخير الفلك والأنعام والبر والبحر فيه ضمنا إثبات القدرة على البعث فيكون المشي في مناكب الأرض واستخدام مناكبها واغتنام ثرواتها والانتفاع بخيراتها لا لطلب الرزق وحده وإلا لكان يمكن سوقه إليهم ولكن للأخذ بالأسباب أولا وللنظر في المسببات والعبرة بالمخلوقات والتزود لما بعد الممات كما في آية الجمعة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون أي عند مشاهدة آيات قدرته وعظيم امتنانه وعليه فقد وضع القرآن الأمة الإسلامية في أعز مواضع الغناء والاستغناء والاستثمار والإنتاج فما نقص عليها من أمور دنياها إلا بقدر ما قصرت هي في القيام بهذا العمل وأضاعت من حقها في هذا الوجود وقد قال النووي في مقدمة المجموع رحمه الله إن على الأمة الإسلامية أن تعمل على استثمار وإنتاج كل حاجاتها حتى الإبرة لتستغني عن غيرها وإلا احتاجت إلى الغير بقدر ما قصرت في الإنتاج وهذا هو واقع العالم اليوم إذ القدرة الإنتاجية هي المتحكمة وذات السيادة الدولية وقد أعطى الله العالم الإسلامي الأولوية في هذا كله فعليهم أن يأخذوا مكانهم ويحافظوا على مكانتهم ويشيدوا كيانهم بالدين والدنيا معا وبالله تعالى التوفيق أيها المستمعون الكرام كان هذا ما سمح لنا به وقت اللقاء آملوا أن نجتمع بكم في لقاء قادم إن شاء الله وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته